سماحته مدنة من تجين الإنسان من تيه اللفت حقيقته دون دون يريد بياني قهو انت سالا عن دائ حي سيمو بان طاغ طال نجاهد كل من عد الاسلام وشراعه ناني نحر رقصانا تقتل طاغ تنشق عيثته صلوات نوني لي ميري بيان طور انت سألنا جاي هون سيجيب بان ماضته سيجيب بان ماضته معاد